الذين أُوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنرددها على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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا